الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Ay al-Mustaqim, alim walbaligh, wa ربك فترضى فلم يجدك يتيماً فهوى ووجدك ضاراً فهدا ووجدك عائلاً فاغلا فأما اليتيم فلا تطهر انا بنعمة ربك فحد <تصفح> الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك نصواط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الم نشرح لك صدرك ووضعنا وَمَا خَلَقْنَا لَك بِالْعَصْرِ إِنَّ الْعَصْرَ يُسْرًا إِنَّ الْعَصْرَ يُسْرًا فإذا فرطتم تهون وإلى ربك فتوكلوا الله